الفصل الرابع عباد الشيطان تخلفت بعد الأديان الكتابية نحلة تتسم بالشذوذ المطبق في جميع أطوارها لأنها شاذة في موضوعها وشاذة في انتسابها إلى أصولها وشاذة في تلفيق مقوماتها وأركانها وشاذة في وسائل نشرها والدعوة إليها موضوعها شاذ وهو عبادة الشيطان وانتسابها إلى أصولها شاذ لأنها تأخذ من الهندية والمجوسية والشامانية واليونانية وأديان الحضارة الأولى والأديان الكتابية وجميع مقوماتها وأركانها شذوذ في شذوذ لأنها تجمع النقائص في شعائرها وتعمل أحيانا على مرضات الشيطان ومرضات الإله الأعلى بفريضة واحدة ووسائل الدعوة إليها شابة لأنها سرية يبالغون في كتمانها مع امتداد معابدها من آسيا الوسطى إلى أوروبا الغربية وأفريقيا الشمالية ويعجب الناظرون في أمرها من الذي يتولى نشرها وما بواعثه النفسية أو القومية التي تحضه على نشرها وهي مع الأديان الأخرى بين موافقة تأباها تلك الأديان ومنقضة تثيرها عليها ومن العسير أن توضع هذه النحلة في نسق منتظم مع تطور العقائد في مجموعة الأمم الإنسانية ولكننا نحاول وضعها في مدرجة من هذه الأطوار جهد المستطاع مع ملاحظة الأصول الجغرافية والعنصرية فمن الراجح المعقول أن عبادة الشيطان تنتمي قديما إلى الشعور بقوة الشر في البيئة التي نشأت فيها وأحاطت بها ومن الراجح المعقول أيضا أن الشعور بقوة الشر قد كان على أشده حيث آمن الناس بقسمة العالم بين النور والظلمة وبين الطيبة والخباثة وجعلوا لإله الشر حصة في الكون مساوية لحصة إله الخير أو قريبة منها وتلك هي الثانوية أو الزردشتية منذ أقدم أطوالها وينبغي أن نذكر أن الثانوية كانت تفرض لإله الشر في بعض الأزمنة سلطانا أكبر من سلطان إله الخير في العوالم الأرضية وتسويغ هذا الفرض الغريب بأن سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حين فالنور والخير منفردان بالسماوات العليا والظلمة والشر غالبان على الأراضينا السفلى إلى الموعد المعلوم ثم يتقهقر هذا السلطان في العالم الإنساني ليخلفه سلطان الخير أبداً آبدين قامت هذه العقيدة قديماً في أرض فارس على تخوم السهوب الأسيوية حيث لا تعرف العشائر المترحلة غير شياطين الصحارة أو أرواحها المتمردة ولا تزال في كل رحلة من رحلاتها عرضة لعصف الثلوج والحرارة وفتك السباع والأفاعي ونكبات القحط والطفان ولا تأمن في طريقها ما لم تكن على هوى الشيطان ولم يكن هوى تلك العشائر في حياتها الأولى مخالفاً كل المخالفة لهوى الشيطان في عنفه أو في كيده أو ختله أو في اندفاعه مع شهواته وأطمعه فكانت تنساق لأهوائها حين تزعم أنها تنساق لأهواء الشيطان في تلك الأرجاء تأصلت العبادة الثانوية وتأصلت معها العبادة الشامانية وهي عبادة الأرواح والشياطين ففي بلاد العمار أو بلاد الحضارة الفارسية تهيأت الأذهان للع فتأصلت الثانوية وعلمت الناس أن الشر غالب على الأرض ولكنه مغلوب بعد حين وأن أهرمان رأس الأرواح الخبيثة نافذ السلطان في عالم الإنسان وفي السبوب المغفرة تأصلت الشاملية وشعائرها التي لا تفصل بين الكهانة والسحر بفاصل محدود فقد يكون الروح الواحد طيبا هادئا إذا رضي واستراح إلى مقامه واستوفى مطالبه من فرائسه وضحاياه وقد يكون خبيثا عارما يتخبط فريسته فلا تجدي عنده شفاعة الكاهن الساحر أو يثوب إلى سكينة بمخط الهواء لما ظهرت المسيحية كانت الثانوية والشامانية على أقوى ما كانتا عليه قبل الميلاد ونشطت مع المسيحية في مجال واحد عقيدة ثانوية حملها جنود الرومان من تخوم الهند إلى الجزر البريطانية وهي عقيدة مترا بطن النور الذي استشهد في حربه لإله الظلام ووعد عباده بالعودة إليهم بعد حين مظفرا متمكنا من الأرض والسماء ما دامت الأرض والسماء وانهزمت عقيدة مترى أمام المسيحية ولكن هزيمة العقيدة المترية لم تقتلع ثانوية من جذورها ولم تكن أحوال العالم في القرون الأولى بعد الميلاد مما ينسي الناس وطأة الشر وسلطان الشيطان ولم تكن المسيحية في دعوتها تنفي غلبة الشيطان على العالم وانقياد السادة المسيطرين على الأمم لوساوسه ورذائله فنجمت من بلاد الثانوية نحلة أخرى مسمى المانوية، منسوبة إلى ماني الذي ولد في بابل الجنوبية حوالي سنة 216 للميلاد، واستهل دعوته في إبان قيام الدولة الساسانية، فكان له من ملكها الثاني سابور الأول مصير قوي أيام حكمه، على أمل منه في توحيد النحل المجلسية على قواعد الدين الجديد، ولكنه أمل لم يتحقق، ولم يستطع ماني أن يصمد لأقطاب النحل الأخرى بعد حكم سابور، فألقي في السجن حيث مات وهو يناهز الستين ووسم أتباعه باسم الزنادقة أي الكذبة المنافقين وقيل عنهم إنهم أهرمانيون شيطانيون إلا أن ماني كان من المجددين في عقائد قومه وفي ثقافتهم وفي كتابتهم الأبجدية ومن مساعيه في تجديد الثقافة تيسير الكتابة بالحروف الآرامية وتنقيح أوزان الشعر والأنشيد المقدسية وتقريب مذاهب المعرفيين أو Gnostics إلى مذاهب المجوسية والمسيحية وتحقيق الخلاص الروحاني من طريق الحكمة والتعمق في أسرار العلوم ولم يخرج ماني من نطاق الثانوية في أفاقه الواسعة فمعظم مذهبه ثانوية زردشتية أو مجوسية وقليل منه مقتبس من أراء المعرفين وعقائد المسيحية في الصدر الأول قبل أن يتوسع فيها الأباء المتأخرون فالوجود من آزل الآزال وجودان منفصيلاً عالم النور وعالم الظلام ولا فاصل بينهما يمنع أحدهما أن يبغي على الآخر إذا شاء ولكن عالم النور لا يعرف البغي بل يعرفه رب الظلام حسدا فيزحف بجنوده كرة بعد كرة ويأبى رب النور أن يقابل العداء بالعداء لأنه بطبيعته محبة وسلام وحسبه أن يتجلى حيث شاء فيجعل منه الظلام ولما تكررت هجمات رب الظلام على العالم النوراني يحاول أن يكمن فيه وينتزع منه ما استطاع خلق رب النور آدم السماوي وأرسله إلى الأرض بمزيج من طبيعة الملك العلوي والحيوان الأرضي ليلقى جنود الظلام في ميدان القتال وكان آدم هذا أو جيوميرث كما يسميه المجوز طيبا سليم القلب يحارب شريرا مزودا بسلاح الخدعة والدهاء فانهزم ووقع في أسر الظلام ولم يجد رب النور بدا من الهبوط بنفسه إلى الميدان لإنقاذ مخلوقه الأثير لديه من غياهب العالم السفلي فأنقذه ورفعه إلى الشمس حيث يقيم بعيدا عن الأرض وعالمها المهدد بغزوات الشياطين إلا أن الإله السفلي عرف من تركيب جيومرت سر الأدمية العليا فصنع على يديه آدم آخر يمتزج فيه الخير والشر والروح والجسد وظل آدم حائرا بين طبيعتيه حتى أشفق الإله السماوي عليه فأرسل إليه المسيح ليدله على أشرف طبيعتيه ويعلمه الغلبة على أخس هاتين الطبيعتين فجعل آدم ينادي منذ ذلك الحين ويل لمن خلق جسدي واستبعد روحي وخذلته حواء فهبط بها الملائكة إلى الجحيم ومعها ذريتها من أبناء الشياطين، ولم يكن للملائكة منذ تلك اللحظة من رسالة تحت السماء، إلا أن يستخلص العوالم النورانية من شوائب الظلمات، ثم ينفصل العالمان ويقضى على العالم السفلي بالدمار. سر هذا المذهب المنوي شرقا إلى الصين والهند، وغربا إلى أفريقيا الشمالية وآسيا الصغرى، وسرت معه عقيدة خلق الشيطان للبشرية، وسيادته على العالم الأرضي، وبقائه متسلطا عليه إلى اليوم الأخير. ووافق ذلك السريان النحلة الشامانية بين أواسط آسيا وأوروبا شرقية فدخلتها المسيحية وعشائرها مؤمنة بالسحرة والشياطين تتسامع بأن إله المسيحيين ترك الأرض للشيطان الأكبر فلا حيلة لها معه غير أن تترضاه وتزدلف إليه وقد بقيت المسيحية الصحيحة مجهولة في تلك الأقطار إلى ما بعد القرن الثاني عشر وبقيت نحلة البوغوميل أي النحلة الشيطانية غالبة على عشائر البلغار والعشائر البلقانية عند تقرون ومع المنوية والشامنية نحلة أخرى أو نحل شتى على الأصح تعرف باسم النحل الأورفية أو أورفزم وتشترك في المراسم الخفية التي تعاقر فيها الخمر وتستباح الشهوات ويعلو فيها اسم دايونايسيز الذي يعتقد اليونان أنه ابن زيوس رب الأرباب من بيرسيفون وأنها حملت به منه وهو متنكر في صورة الحية فقاتله المردع واستخلصت الربة أثنى قلبه فهو القلب المقدس الذي كان أصحاب النحل الأورفية يحتفلون به ويتخذونه رمزا للأهواء والألام ويعتقد الأورفيون أن الإله أورفيوس يهدي صحابته في ظلمات العالم الأسفل بعد الموت ويحفظون لرحلته هذه مراسم منقولة من كتاب الموت المعروف في الديانة المصرية القديمة وظاهر من صور الشيطان التي عاشت بين الأوروبيين المشارقة في صدر المسيحية أن عباده يقرنون بينه وبين دايونايسس صاحب التجلي الأعظم في حفلات الخمر والمجون وكانوا يتقربون لديونايسس بجديا يربونه لهذا الغرض ويصورونه أي دايونيسس في صورة الستير الذي يتزيى بجلد الماعز ويلبس قرونا على جبهته ويجر وراءه ذنبًا طويلا كأذنابها ويمشي بقدمين لهما ظلفان مشقوقان وكذلك كانت صورة الشيطان في محافل عباده الأولين ومع المانوية والشامانية والأورفية ينتشر المعرفيون من بلاد فارس إلى عاصمة الدولة الرومانية ومنهم من يؤمن بالخلاص إلى النور من طريق الظلام والخلاص إلى الطهارة من طريق الرجس والخلاص إلى الله من طريق الشيطان والخلاص إلى المعرفة من طريق الجهالة بمعانيها جميعا فيما اشتملت عليه جهالة العقل وجهالة الطباع هذه فلول العقائد التي تجمعت منها نحلة الشيطان وطال الزمن قبل شيوع المسيحية في دور النزاع بين بقايا الأديان الوثنية وطلائع الدين الجديد ويؤخذ من ألقاب الشيطان في بعض اللغات الأوروبية الشرقية أن المظالم الاجتماعية كانت بعض أسباب الكفر بالإله السماوي والاقبال على عبادة الشيطان المتمرد الذي ينوئه ويعلن الثورة عليه فقد كانوا يسمون هذا الشيطان مصير العبيد وكانوا يحسبون أنه ضحية القضاء الكوني الذي هم ضحاياه ولم يكتب عباد الشيطان أسرار عبادتهم لأنهم كانوا يكتبونها حذرا من خصومهم ويكتمونها مجاراة لطبيعة العبادة الشيطانية التي لا غنى لها عن الظلمة والخفاء وما عنهم خصومهم لا تتفق فيه روايتان على جميع التفصيلات ولا نخال أن عبادات الشيطان كانت متفقة بينها في أماكنها المتباعدة بين آسيا الوسطى وأوروبا الغربية فإن العبادات الصريحة المكشوفة تختلف وتتنازع حين تنتشر على هذه المسافات الشاسعة من الأقاليم والسلالات واللغات والأحوال الاجتماعية والنفسية فلا جرم تختلف العبادات السرية إذا بعدت بينها مسافات كهذه المسافات إلا أن المشهور من نحل العبادة الشيطانية ثلاث هي الكاثرية والبوغمولية والألبية ويرجح المؤرخون لها أنها أسماء مفترقة لنزعة واحدة تختلف في التسمية حسب علاقاتها المحلية مع وحدتها في مصادرها والتقاء مصادرها جميعا في الرقعة الوسطى بين القارتين الآسيوية والأوروبية غلبت الكاثارية على العشائر الألمانية واسمها مستعار من كلمات كاثار بمعنى الطهارة في اللغة اللاتينية المتوسطة وكانت في أصلها نحلة زهد ورهبانيه ثم انحرفت قليلا قليلاً إلى خليط من الوثنية وبقايا الديانات المتخلفة من الحضارات الأولى. وغلبت البوغمولية على بلاد البلقان، واسمها مأخوذ من السلفية بمعنى أحباب الله، او مأخوذ من اسم داع مشهور من دعاتها، حولها من العبادة الصريحة إلى عبادة الخفاء، أي بوغميل. وغلبت الألبية، ألبي على فرنسا الجنوبية، ونسبت إلى ألبي، التي كان مركزها الأشهر في غرب القارة وجنوبها ولم تتفق هذه النحل في شعائرها وعقائدها كما أسلفنا ولكنها تتفق في قاعدة مشتركة بينها وهي قاعدة الديانة المانوية فكلها منوية تضاف إليها حواشي الوثنية المحلية والمقتبسات المشوهة من العقائد المسيحية تخلو عباداتها جميعا من إباحة بعض المحرمات وتحريم بعض المباحات التي تخالف بها جميع الأديان الكتابية وإن لم يكن بينها وفاق شامل للمحرمات والمباحات فمنها ما يحرم الزواج لأن الزواج يستبق النسل في عالم الشر والفساد ولكنه لا يحرم الفسق ولا الشذوذ بل يدخلهما أحيانا في الشعائر المفروضة لأنهما يرضيان الشيطان ومنها ما يحرم اللحم والجبن والبيض، وكل ما جاء من تناسل من ذكر وأنثى ولكنه يبيح السمك لاعتقادهم أنه لا يولد بالتلاقح بين الجنسين ومنها ما يزعم أن آدم طلق حواء وتزوج بالربة البابرية التي تسمى ليلة أو ليلى، وأن حواء تزوجت بعده بمارد من الجن. فجاء نوع الإنساني خليطا من الآدميين والمردة وذرية الأرباب الوثنية ومنها ما يقدس المسيح وينكر الصليب، ولا ينكرونه لتكريبهم صلب المسيح بل لأنهم يقولون إن ما من أحد يعبد المشنقة التي خنقت أباه واشتهر من عباداتهم عبادة القداس الأسود ومحورها سورة الشيطان عاريا، وسورة فتاة عارية تتقدم المصلين إليه وتنقل إليهم البركة بلمس أعضائه وتنهي الصلاة بضروب من الإباحيات التي كانت تقترف في عبادات أرباب الناس عند الوثنيين وكل جماعة سرية ظهرت في القرون الوسطى فهي على صلة بطائفة من تيت الطوائف ومنها الجماعة التي سميت باسم الهيكليين والحبليين وكان هؤلاء يتقلدون حبل قصيراً ويلبسون قميصاً يسمونه الكاميسية ويقال إنهم نقلوا الاسم من جزيرة مالطا التي كانت معقلاً للهيكليين وكانت الكلمات العربية شائعة في لغتها منذ القرون الوسطى ولا تزال كذلك إلى اليوم والعقيدة الغالبة بين هذه الطوائف على تنوع مذاهبها هي سيادة سلطان الشر على العالم الأرضي خاصة وتنازع الكون بين القوة العليا والقوة السفلة وضرورة التفاهم مع الشيطان في أمور هذه الدنيا أو ضرورة هذا التفاهم في كل أمر من الأمور لأن إله الخير على قوته وحكمته قد نفض يديه من دنيا بني آدم بعوجاجهم ودخيلة السوء في طباعهم باختيارهم لا بدسيسة عليهم من قبل الشيطان وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الأوروبيين الغربيين وسيق 63 رجلا وامرأة إلى محكمة التفتيش في طولوز في شهر يونيو سنة 1335 فقالت إحدهن إن الله ملك السماء والشيطان ملك الأرض وهما ندان متساويان سرمديان يتساجلان النصر والهزيمة وينفرد الشيطان بالنصر البين في العصر الحاضر وينقل رودس صاحب كتاب القباس الشيطاني نبذاً من تاريخ فرنسا للمؤرخ الكبير مشليه يفهم منها أن هذه العبادات قد امتزجت زمناً بالثورة الاجتماعية وانحلال الأخلاق وفتور الإيمان بالدين فقد كان القداس الأسود صلاةً إلى الشيطان ينادونه فيها باسم رئيس العبيد وتقوم فيها بوظيفة الكهانة فتاة عارية تمعن في الرقص حتى يأخذها الدوار ثم يتصدى من الجمع أحد الرجال المندوبين للعبادة فيتمم الصلاة باتخاذ دور الشيطان واعتبار الفتاة محراباً حيا للمعبود. وعاشت هذه النحل الشيطانية حقبة طويلة لا شك أنها كانت أطول مما يتاح لها لو لم يكن لها سند من الحوادث غير مزاياها الخلقية أو الوجدانية ولكنها استفادت من تنازع الكنائس وانحلال الدولة الرومانية وغارات الهمجي ومقترنت به من السبي والسلب والإباحة واستفادت من مظالم المجتمع وجهالة المؤمنين بالسحر وسلطان الشيطان على المقادير الأرضية فلم استقرت المسيحية وشاع الخوف والحذر من الجماعات المتسترة لاشتباك الخصومات السياسية واتهام كل فريق من عداه باستخدام تلك الجماعات في محاربته والدسي عليه تألبت القوى على جميع تلك النحل وأخذتها الكنيسة والدولة معا بالقمع الشديد والرقابة المتلاحقة فلم تبق لها بقية بعد القرن السابع عشر إلا إذا صحت الإشاعات عن قصة النحلة الشيطانية التي كانت تستطير باسم الماسون فيما رواه الصحفي الفرنسي جوجان وأثار حوله حملته التي سماها الشيطان في القرن التاسع عشر ولم تقم عليها البينة القاطعة بعد البحث في أساندها ودعوها أما النحلة التي ينسبونها إلى الشيطان ولتزال لها بقية في العصر الحاضر فهي النحلة اليزيدية التي تقيم في شمال العراق وينتمي أبناؤها جميعا إلى الكرد ولا يعرف أحد على التحقيق سبب تسميتهم باليزيدية ولا يعول على أقوال أحد من علمائهم أو جهلائهم لأنهم يحرمون التعليم على عامتهم ويجعلونه وقفا على أسرة منهم تتولى الكهانة وأمانة الأسرار في هذه الديانة، فمن كان منهم عالما بتلك الأسرار، فهو لا يبوح بها، ومن كان من جهلائهم وعامتهم، فهو يتلقى ما يسمعه ويؤذن له بعلمه، وجميعهم مع ذلك يتوارثون التقاليد، ولا يفقعون خباياها، سواء منهم من أباح له العلم أو حرمه عليه، ويرجع بعض الباحثين بالاسم إلى يزيد بن معاوية، ويرجع آخرون به إلى مدينة يزد الفارسية، ويرجع به غيرهم إلى سم يزدان، الإله الأقدم في الملة المجسية، وغير بعيد أن يكون الاسم منسوبا إلى يزيد الخليفة الأموي، لأن النزاع بين الكرد والفرس قد فرق بين عصبياتهم في السياسة وفي الدين، فكان الكرد من غلاة السنيين، وكان الفرس من غلاة الشيعة، وربما كانت الطائفة الكردية التي تؤله يزيد في سورة الإله الأرضي مقابلة للطائفة الفارسية التي عرفت باسم علي إلهي، لأنها تغلو في حب الإمام علي رضي الله عنه إلى حب العبادة، تؤمن الطائفة اليزيدية بسرعة آلهة خلقت من نور إله واحد كما تضع الشمعة من الشمعة وقد خلق كل منهم في يوم من أيام الأسبوع وندبه الإله الأكبر لإبداع جزء من العالم الأعلى أو العالم الأدنى وهم يعتقدون أن الله خلقهم من نطفة آدم غير ممتزجة بجسم حواء خلافا لسائر البشر ممن ينتسبون إلى آدم وحواء ولعلهم أخذوا معتقدهم هذا من المنوية أو من المعرفيين الذين يرون في أساطيرهم أن آدم طلق حواء فأسلمتها الأرباب إلى شياطين الجحيم وعندهم أن آدم هذا هو آدم حادي والسبعون كلهم ذهبوا بالمعصية من الوجود ولم تبق على صلاح غير ذرية آدم من صلبه دون مخالطة المرأة وهم اليزيديون ويعتقدون بتناسخ الأرواح وعودة الأشرار إلى الحياة في أجساد الحيوان ويحرمون ألوانا من الأطعمة والأكسية لا يعرفون علة لتحريمها غير العلات التي هي أشبه بأحاج القصص. ومنها تحريم أكل الخس، لأن قديسهم الشيخ عادي مر به فلم يعرفه وسأل عنه فلم يجبه وتحريمهم لبس الثوب الكحلي لأنه عدو السماء وهم يقدسون سيدة مريم والحلاج ويحجون إلى جبل الدروز كما يحجون إلى مكة وكتابهم المقدس يسمى كتاب الجلوة يلحق به كتاب يسمى مصحف رش أو المصحف الأسود ولكن الفصل الثالث من كتاب الجلوة يعلمهم أن الله يرشد بغير كتاب ويخص عباده المقربين بالإلهام من غير سماع. وليس فيما رواه الثقات عنهم ما يثبت عبادتهم للشيطان ولعل القول بعبادتهم للشيطان لبس جاء من اعتقادهم أن الإله الذي يسمونه طاووس ملك نصح لآدم بأكل الحنطة فانتفخ بطنه وضاقت به الجنة فأخرجه طاووس ملك إلى العراء وصعد إلى السماء ولم يكن لآدم مخرج فأرسل إليه طائرا نقر بطنه فاستراح من أكله الحنطة وعاش بعيدا من الجنة المطهرة يأكل هو وبنوه من ذلك الطعام الأرضي إلى يوم القيامة فالذين سامعوا أنهم يعبدون طووس ملك الذي أخرج آدم من الجنة قد وحدوا بين هذا الملك وبين الشيطان وحسبوه من النحل الشيطانية التي تعبده عبادة الأرباب على أننا نعرض النحل الشيطانية جميعا نرى نحلة منها تعبد الشيطان بالمعنى المفهوم من العبادة وهو الحب والتنزيه والتسليم وإنما يقصدون بتلك المراسم التي يسمونها العبادة أن يزدلفوا إليه بالطردية والمداراة وأن يتقوا منه الشر الذي لا يقيهم منه رب سواه لأنه موكن إلى المعلوم. هي مصانعة خوف أو نقمة على الخير الذي لا ينالونه، وليس في شعائر هذه النحل آثر واحد يحق لنا أن نطق عليه اسم العبادة، حيث نعني بالعبادة إيمان الحب والتعظيم، والرضى بالفداء والبلاء في سبيل ذلك الإيمان، فليس في تلك الشعائر كافة علامة على قبول الفداء في سبيل العقيدة الشيطانية، أو قبول الانتحان والصبر عليه إيثاراً لرضى الإله المعبود، ولو لم يكن فيه نعمة أو هبة من هبات الدنيا والآخرة، وكأنما كانت عبادة الشيطان تهمة جرت على أنسنة المنكرين لعقائدهم زراية بهم وضمن عليهم أن يحسبوا في زمرة العباد المؤمنين بالله وإذا كان الفداء شرطا من شروط العبادة الخالصة فما من نحلة شيطانية يتقبل المؤمنون بها أن يخسروا كثيرا أو قليلا في سبيل الشيطان فهي مساومة وانتفاع بالواقع الذي لا مهرب منه ومثل هذه المساومة لا تسمى بالعبادة إلا من قبيل المجاز والتمثيل خلفاء الشيطان يدل تاريخ السحر على تضامن النوع الإنساني في التهدي إلى العقائد العميقة التي تعرب عن نظرة شاملة إلى الحياة أو إلى الكون كله. وتبدو أفكار الناس في هذه العقائد لأنها تصدر عن عقل واحد يتعاون فيها ببداهته وخياله وبذهنه وحسه وتتقارب فيه ملكة التشخيص والرمز في وعي الإنسان الساذج وملكة التجريد والتعميم في تفكير الفيلسوف المدرب على دقائق التفكير. لو قال قائل في هذا العصر إن الكون كله فكرة أو إنه كله عدد وحسبة رياضية لمحتاج في قوله هذا إلى تعمق بعيد ولظهر منه أنه يشتط في نزاعات التصوف أو نزاعات التجريد لأن الخاصة والعامة في زماننا يسمعون أن المادة كلها على اختلاف عناصرها وتراكيبها وأجسامها إنما هي ذرات تتألف من النواة والكهرب وأن ذرة حين تنشق تأول إلى شعاع وأن شعاع هزات في الأثير فلا صعوبة على العقل السادج في تجريد المادة من تلك الكثافة أو تلك الصلابة التي كانت عنده وصفا عاما لكل مادة وكان الهواء عنده غاية ما يتصوره من الخفة والشفافية والانطلاق من قيود الجسم الكثيف لا يؤخذ العقل السادج مأخذ الذحشة إذا سمع اليوم أن الكون كله عدد وأن طبيعة العالم المحسوس من طبيعة الفكر المجرد أو طبيعة المعنى الغني عن التجسيم ولكن كيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع قبل نيف وعشرين قرنا أن الوجود كله عدد وأن الكلمة أصل كل شيء كما قال بعض الفلاسفة اليونان نقلا عن من تقدمهم من الكهنة والمفكرين كيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع باللوغوس لأول مرة وحين سمع معها أو قبلها بالنسب الهندسية التي تتفرق موجودات الكون المادي كلها فلا تتمخض عن شيء سواها كان هذا كلاما أشبه بالتخريف أو هو التخريف عينه وظلع ناس من المطالعين إلى عصر الذرة يسمعونه فلا يصفونه بأكثر من أنه هراء ولم يكن قول من الأقوال أبعد في الشطط عند جمهرة الناس من إحالة هذه الموجودات إلى فكرة خالصة أو إلى عدد لا يعرفون معه ما هو المعدود وقد كان حقا من الإعجاز في التفكير أن يستطيع عقل قبل 25 قرنا أن يشف تلك الشفافية بهذه الأجسام ذات الأوزان والأحجام كان إعجازا لو كان معوله كله على الطفرة من الحس واللمس إلى التفكير المجرد أو الصفية الرياضية ولكنه في الواقع لم يكن كله طفرة من هذا القبيل وقد ننظر إلى خطواته القريبة عيانا إذا تذكرنا تاريخ السحر وفهمنا منه ذلك التضامن في البديهة الإنسانية بين ملكة التشخيص والرمز وملكه التجريد والتعميم كان الناس يفهمون من عمل الساحر منذ آلاف السنين أنه يحرك الطبيعة وعناصرها بكلمة يعرفها وباعداد مقدسة يوفق بينها فتعمل في القوى العلوية والسفلية عملها كان بتلك الكلمة يبطل الأحجام والأوزان ويجعلها في يديه كالهواء أو أخف من الهواء. وكان يلقي الكلمة أو يجمع العدد فيحرك الجبال ويزلزل الأوتاد ويطير بالأجسام وينفذ إلى ما وراء الحجاب ولا يبتعد منه بعيد أو يتعسر عليه عسير ولم يكن أصحاب العقيدة في السحر فلاسفة يجردون الأجسام وينظرون من ورائها إلى الحقائق في العقل الإلهي أو في عقل من العقول العليا ولكنهم كانوا أناسا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة ما يعمله كل منهم حين يأمر انسانا مثله فيطيعه وغاية ما هنالك أن الساحر يأمر بالكلمة أرواحاً واعية، وأن الطبيعة كلها أرواح. غاية ما هنالك أن الساحر يعرف الكلمة التي تطيعها تلك الأرواح، وأنه هو الإنسان الساذج. لو عرفها لحرك الجبال كما يحركها، وزلزل الأوتاد كما يزلزلها، فلا تعمق عنده، ولا تصوفه، ولا تجريد. وإلى اليوم، يستطيع الإنسان الساذج أن يقول إن الكلمة تفعل الأعاجب، وتحكم الدنيا. لأنها تحكم الإنسان والجان ولكنه يقولها ولا يشعر بعمق فيها ولا يشعر السامع بدهشة عند سماعها وإنما تعمقها الفلسفة لأنها تعطيها المعنى الذي لا يقدر عليه العقل السادج ويفعل التضامن في البداهة الإنسانية فعله فلا تبدو هذه النقلة كأنها الطفرة المنقطعة بين الحس واللمس وبين الصفية العقلية في أعلى الدرجات ولما فرق الإنسان السادج بين السحر والعبادة لم يعتمد في تفريقته هذا على مقياس الشعرة الذي استخدمه علماء العصر الأخير في مراجعة العقائد. وضم الأشباه منها وفصل مختلف منها بكل فارق دقيق أو جليل ولكنه فرق بين السحر والعبادة غير عامد ولا ملتفت إلى فارق بينها غير الفارق بين حالته وهو يذهب إلى الساحر وحالته وهو يذهب إلى إمامه في العبادة وربما كان الساحر والإمام شخصا واحدا ولكنه يشعر من نفسه بالفارق بين حالته وهو يذهب إليه طلبا للسحر وحالته وهو يذهب إليه طلبا للصلاة فحيثما يذهب إليه يطلب سحرا فهو يحس من نفسه أنه يذهب إليه خفيا، ويسر عنده ما يطلب، ولا يبوح به لغيره ممن لا يأمنه ولا يطمئن إليه، وحيثما ذهب إليه يطلب صلاة فهو يذهب مع غيره، ويعلن ما يفعله وما يرجوه، ولا يخطر له أنه يتواطأ على دسيسة من دسائس الظلام، ومنذ افترق الساحر والكاهن وظيفة وخلقا، أصبح السحر عملا من أعمال الظلام، وإن اختلف الأعوان عليه بين الأرواح الخبيثة والأرواح الطيبة، أو بين الأرواح التي يحكمها الشيطان. والارواح التي لا حكم له عليها ولا يرجع إليه في تسخيرها ومع الزمن ظهر التخصص في صناعة السحر كما يظهر في كل صناعة تتفرع وتتشعب وتتميز فيها المتشابهات والمتخالفات فانقسم السحر إلى أبيض وأسود وإلى سحر الحكماء وسحر الكذبة والمشعوذين ولم يفهم الناس من وصفهم بالكذب والشعوذة أنهم لا يقدرون على صناعتهم التي لا شك فيها وإنما فاهبوا من هذا الوصف أنهم يحتلون في الصناعة ويسلكون مع طلابهم مسلك الشياطين وحلفاء الشياطين ولا غرابة في الكذب أو الشعوذة من شيطان وبقيت السرية شرطا ملازما للسحر بنوعيه وبقيت هذه السرية معنا مرادفا لمعنى الظلام وتدبيرا لا يؤمن على الذين يعتقدونه ولا يرونه ولا يعرفون كيف يكون تدبيره ومتى يكون وعلى أي وجه يكون بقي الساحر مخيفا غير مأمون وغار منه الكاهن على سلطانه فوقعت الجفوة بينهما ولعن الكاهن غريمة ولم يستطع غريمه أي لعنة لأن الناس لا يصدقون لعنته ولا يرون اللعنة من حق السحر وإن لم يكن سحرا من عمل الشيطان وقد وجد الكهنة والمتنبئون ووجد معهم السحرة وأصحاب الجان جنبا إلى جنب في أخبار التوراة من أقدم أسفارها بعد موسى عليه السلام ولكن الرؤساء والولاة كانوا يخرجون الأنبياء لأنهم ينكرون أنهم أنبياء ويخرجون السحرة وأصحاب الجان إذا عرفوا أنهم سحرة وأصحاب جان وكذلك فعل شاول قبل موت النبي صموئيل. فلما مات النبي بحث عن السحرة الذين نفاهم ليحضر له روحه بعد موته وقصته مع النبي في محضره ومع السحرة بعد غيبته نموذج للعقائد الأولى التي لم تفصل بعد كل الفصل بين الوظيفتين وانفصلت بينهما في التجلة والتقديس ويقول الإصحاح الثامن والعشرون من كتاب سامويل ومات سامويل وندبه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته وكان شاول قد نفى أصحاب الجان والتوابع من الأرض فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا في شونم وجمع شاول جمع إسرائيل ونزل في جلبوع ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف والطرب فسأل الرب فلم يجبه الرب بالأحلام ولا بالأوريم أي القرعة الكهنتية ولا بالأنبياء فقال شاول لعبيده فاتشوا عن امرأة صاحبة جان، فأذهب إليها وأسألها، فقال له عبيده، هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور، فتنكر شوون ولبس ثيابا أخرى، وذهب هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا، وقال لها، عرفي لي بالجان، وأصعد لي من أقول لك، فقالت له المرأة، هو ذا أنت تعلم ما فعل شوون، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فما بالك تضع شركا لنفسي تريد لها الموت، فحلف لها شول بالإله الحي، لا يلحق أنها إثم من هذا الإثم، فسألته المرأة من أصعد لك؟ فقال أصعد لي سامويل فلما رأت المرأة سامويل صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول لماذا خدعتني وأنكرت نفسك؟ قال لها الملك لا تخافي ماذا رأيت؟ فقالت المرأة رأيت آلهة يصعدون من الأرض ثم قالت رجل شيخ صاعد مغطى بجبة فعلم شاول أنه سامويل فخر ساجدا على وجهه وقال سامويل لشاول لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ قال شاول قد بي الأمر غاية الضيق إن الفلسطينيين يحاربونني والرب يتخلى عني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام ودعوتك لتعلمني ماذا أصنع فقال سامويل ولماذا تسألني وقد تخلى عنك الرب وعداك لقد فعل الرب لنفسه ما أنبأني به وتكلم به على يديه وقد شق الرب المملكة وأعطاها لقريبك داود لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تنفذ غضبه في عمليق فهو صانع لك ما صنعه اليوم وغدا يدفع بك وبإسرائيل إلى أيدي الفلسطينيين وغدا تلحق بي أنت وبنوك. ويدفع الرب إلى الفلسطينيين جيش إسرائيل، فسقط شاول على الأرض وغشيه الوجن من قول سامويل، ولم تكن له قوة، لأنه لم يذق طعاما، لهاره كله وليلة، ثم جاءت المرأة إلى شاول، ورأته مرتاعا، فقالت له لقد صدعت جاريتك بأمرك، ووضعت نفسها في كفها تلبية لكلامك، والآن تسمع أنت لصوت جاريتك، وتأكل من هذا الخبز الذي أضعه أمامك، كل فتكون لك قوى على المسير في الطريق، فأبى يأكل، وألح عليه عبداه والمرأة فاستجاب لهم، وقام من الأرض وقعد على السرير، وكان للمرأة عجل مسمن في البيت فأسرعت وذبحته، وأخذت دقيقا وعجنت، وخبزت منه فطيرا، وقدمته أمام شوول وعبديه، فأكلوا وذهبوا. هذه القصة كنز من كنوز البحث في مقارنة الأديان، يندر العثور على قصة مثلها في محتوته من شواهد المرحلة، التي يبدأ فيها التمييز بين الخير والشر والثواب والعقاب والأمانة الدينية والكهانة السحرية، دون أن ينتهي التمييز إلى حدوده الواضحة فهنا تمييز بين من يختاره الله ومن يغضب عليه التمييز بين مقام سامويل ومقام شاول ولكنه يجمع بين الاثنين في مكان واحد بعد الموت فيذهب شاول إلى حيث يلحق وها هنا تمييز بين الإمامة الدينية وبين السحر ولكن السحر تنسب إليه القدرة على تحضير روح النبي بغير وها وهنا تمييز بين السحر الصالح والسحر الخبيث أو السحر الأسود ولكن الساحر يستعين بالجان كما يستعين بأرواح الموتى ولا يقال عن الجان إنهم من أعوان الخير أو من أعوان الشر لأنهم في خدمة شاول وهو مغضوب عليه هنا استطلاع للغيب يطلب من النبوة كما يطلب من القرعة أو يطلب من صاحبات الجان والأرواح غير أن العبريين لم يسبق غيرهم في مراحل كثيرة من أطوار المسائل الغيبية والعبادات فمن قبل هذه المرحلة تميز السحر في الحضارات القديمة فانقسم إلى السحر الأبيض والسحر الأسود وإلى عمل الحكمة والمعرفة وعمل الخبث والدنس وجاء عصر سيد المسيح وقد عرف السحران بوظيفتين وقيمتين وأثرين مختلفين فتكلمت الأناجيل عن حكماء المجوس الذين رصدوا الكوكب، وعرفوا منه مولد السيد المسيح في مهده وظل هذا السحر وغيره من ضروب السحر الممنوع مختلفين بالاسم والعمل كما نقله الغربيون من حكمة المشرق وثقافته وظلت بقاياه إلى اليوم فالسحر يسمى عندهم باسمين أحدهما بسحر المجوس ويدل عليه اسمه الماجي ماجيك الذي بقي في اللغات الغربية بلفظه القديم وسحر الآخر يسمى بصناعة الساحرة ويأخذ من اسمه هذا أنه كان مقصورا على المرأة منذ كانت المرأة في العرف الشائع أداة شيطان في الغواية وعون شيطان على كيده وعصيانه فقد كان الأقدمون يخلطون بين فتنة المرأة بوحي الغريزة الجنسية وفتنتها بوسوسة الشيطان ويحسبونها من ثم حبالة شيطانية يسخرها الشيطان أو تستعين به على تسخير المفتونين لأغراضها ومشتهياتها ويقع في أذهانهم أنها أقرب إلى الخلسة والخداع لأنها تعاشر الشيطان في زواج غير مشروع ولا يحسبونه إلا من قبيل السفاح الممنوع بل هم يحسبونه شرا من السفاح الممنوع لأن السفاح الممنوع بين الرجل والمرأة من الإنس لا يبلغ في الرسيان والمنكر مبلغ المعاشرة التي تجمع بين بنت من بنات حواء وبين عدو الله. وتتميز أدوات السحرين كما يتميز السحران في المقصد والوسيلة. فسحر الحكمة والمعرفة له أدواته من رصد الكواكب ورياضة النفس والروائح الزكية من الطيب والبخور. وعلى نقيد ذلك سحر الخبث والأذى أو سحر الشيطان بعبارة أخرى. فإنه يتوسل إلى مقاصده الخبيثة، بكل دنس كريه من الأدوات والآلات، ويقال عن سحرته إنهم يلوثون كل طهر، ويبتذلون كل قداسة، وإنهم يدنسون اللبن والكتب الشريفة، ويتقربون إلى الشيطان بإحلال الدعوات والصلوات محل الحطة والهوان، ويزعمون أن الوضوء الشيطاني أيسر للمرأة من الرجل، لأنها تستخدم فيه الدم المطرود، ويتعمدون التبشيع والتنفير جهدهم من التخيل، فيزعمون أن الساحرة تمسح قدميها بشحم ملتزع من جثة طفل ذبيح وتخرج للطيران من مدخنة البيت وهي تمطط المكنسة المتسخة لأنهم لا يريدون أن يسلم لها القدرة على الطيران إلا أن تكون من طريق الحريق والسواد وعلى أداة من أدوات الأوساخ والأرجاس ومن أصول السحر في عصور الحضارة الأولى ما يسمى بعلم التنجيم ويطلق على علم الفلك وعلم الغيب في وقت واحد كان التنجيم أصلا من أصول السحر يوم كان الكاهن يتولى وظيفة الإيمان ووظيفة العالم ووظيفة الساحر وكان الناس يؤمنون معه بربوبية الأفلاك وسريان مشيئتها في الأراضي ومن عليها فكان الكاهن إماما يصلي لها وعالما يعرف حسابها وساحرا يستطيع أسرارها ويتوخى التوفيق بينها وبين مطالب أتباعه ومقاديرهم التي يستنبئ عنها الغيب ويعلم كيف يتعجلها ويتقيها وبقي التنجيم أصلا من أصول السحر بعد زوال عبادة الأفلاك وبطلان القول بربوبيتها ولكن بطلان القول بهذه الربوية لم يبطل القول بسلطان الأفلاك وتأثيرها بأمر الله في العوالم السفلية. واختلف المتدينون في مدى هذا التأثير. كما قال الكشنوي في كتابه عن خلاصة السحر والتلاسم إذ ينقل أراء المختلفين فيقول إن الذي اختص به الصابئة وبعض الفلاسفة الذين وافقوهم على رأيهم إنما هو القول بأولوية الكواكب واستحقاقها للعبادة واستقلالها بالتأثير والتدبير في هذا العالم. فهذا كفر مجمع عليه في جميع الملل والأديان. لأن الملل كلها مطابقة على أن المستحق للعبادة والذي بيده التأثير وتدبير الكائنات، إنما هو إله واحد واجب الوجود متصف بصفات الألوهية والربوية، وأن كل ما عداه حادث مفتقر إليه على الدوام. لا يستقل بنفسه في شيء من الأشياء ولو لحظة واحدة وأما القول بأنها مؤثرة بقوة أو دعها الله فيها ثم تركها تؤثر بتلك القوة في العالم بإذنه تعالى بحيث لو لم يرد ذلك تبارك وتعالى لما أثرت أصلا ومثل ذلك بملك يولي شخصا بقطر من الأقطار فيفوض له الأمر والحكم هناك فيصير ذلك الرجل يمضي الأحكام في ذلك القطر بابن الملك بحيث لو لم يرد ذلك منه لعزله عن تلك الولايات فهذا القول قد قاله جميع المليين، ومنهم إمام الحرمين، ولم يرتضيه السنوسي، بل عده من البدع المنكر وشنع على القائلين به، ولم يصل بهم إلى حد الكفر، وأما من يقول إنها أسباب عادية أجر الله عادته بوجود الحوادث عندها بها مع تجويز التخلف عن خرق تلك العادة، كما هو الحكم في سائر الأسباب العادية من الأكل والشرب والقطع والإحراق، فهذا القول لا ينكره أحد، إلى أن يقول، وثاني الشيئين المذكورين إثبات القوابل السفنية الأرضية لأنهم قالوا إن حصول الفاعل المؤثر لا يكفي وحده في حصول الأثر بل لابد معه من حصول القابل ولا يكفي أيضا حصول القابل وحده بل لابد مع وجوده من كون الشرائط المعتبرة للقبول حاصلة والموانع زائلة لأنه ربما حدث في العالم الأعلى شكل غريب صالح لإفادة آثار غريبة في مادة العالم الأسفل فلا تكون المادة السفلية متهيئة لقبول تلك الآثار لعدم الشرط أو لوجود المانع فعلى هذا لو تيسرت لنا معرفة طبيعة ذلك الشكل ومعرفة طبيعة الأمور المعتبرة في كون المادة السفلية قابلة لذلك الأثر. لكن يمكننا أن نهيئ تلك المادة لقبول ذلك الأثر وعلى هذا التأوين بقي سحر التنجيم بعيدا من شبهة الاتهام بطاعة الشيطان بين أهل المشرق والمغرب حتى ظهر في كليهما ما يلحقه بالوسائل الشيطانية ويعتبر السحرة تلاميذ الشيطان في هذه الصناعة لقدرته على الصعود والهبوط بين الأفلاك والعوالم السفلية وعرفانه بخفايا العوالم السفلية ونزعاتها وتهيئ أحوالها للتأثر والانفعال بما فوقها وقد أورد صاحب الكتاب المقدم أقوالا مختلفة في التعريف بما سماه علم السحر فقال أعلم أنه مختلف في تعريفه لاختلاف المذاهب فيه فعرفه صاحب إرشاد القاصد بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وعرفه ابن العربي الفقيه الملكي بأنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز وجل وتنسب إليه الكائنات والمقادير وبعضهم عرفه بأنه ما يغير الطبع ويقلب الشيء عن حقيقته ومنفعته عند الإسلاميين أن يعرف ليحذر منه لا ليعمل به ولن نزاع في تحريم العمل به بثاً وأما مجرد تعلمه ففيه خلاف بين الآئمة فبعضهم منعوه وحرموه حسما للباب للمالكية ومن وفقهم وبعضهم أبحوه وأغرب بعض النظار حيث عدوه من فروض الكفايات لجواز ظهور ساحر يدعي النبوة فيكون في الأمة من يكشفه ويقطعه. وقال حكاه ابن في إرشاد القاصد، ولتعلمه فائدة أخرى، وهي أن يعرف منه ما يقتل، فيقتل فاعله به قصاصا عندما يقول بذلك. ثم مضى المؤلف يذكر أقسامه فقال إنه حقيقي وغير حقيقي، وإن الطرق فيه اختلفت على أربعة مذاهب. أحدها طريقة تصفية النفس وتعليق الفهم، وهي طريقة أهل الهند، لأنهم يعتقدون أن تلك الآثار السحرية إنما تصدر عن النفس الناتقة، ولذلك يلازمون الرياضات الشقة حتى تصف نفوسهم وتتجرد عن جميع الشواغل البدنية بحسب الطاقة البشرية وهذا المذهب مبني على ثبوت التأثير لتوجيه النفس وتعليق الوهم والمذهب الثاني من المذاهب الأربعة التي للسحر طريقة النبط وهي عمل أشياء مناسبة للغرض المطلوب مضافة إلى رقية ودخلة بعزيمة نافذة في وقت مختار وتلك الأشياء تارة تكون تماثيلة كالطلصمات وتارة تصوير ونقوشا كالتعاون وتارة عقدا تعقد وينفث فيها وتارة كتبا تكتب وتدفن في الأرض أو تطرح في الماء أو تعلق في الهواء أو تحرق بالنار وتلك الرقية التي يرقي بها تدرع إلى الكوكب الفاعل للغرض المطلوب على زعمهم وتلك الدخنة منسوبة لتلك الكواكب لاعتقادهم أن هذه الآثار إنما تصدر عن أجرام الكواكب وكتاب سحر النبط نقل بنوحشية يجتمل على تفاصيل تلك الطريقة والمذهب الثالث من المذاهب الأربعة السحرية، مذهب اليونانيين المتقدمين، وهو تسخير روحانية الكواكب والأفلاك، واستنزال قواها بالوقوف والتضرع إليها، لاعتقادهم أن هذه الأثار إنما تصدر عن روحانية الأفلاك والكواكب، لا عن أجرامها، وهذا هو الفرق بينهم وبين الصابئة أهل المذهب الثاني وأهل التلصمات، والمذهب الرابع من المذاهب الأربعة السخرية، مذهب العبرانيين والقبط والعاب، وهو الاعتماد على ذكر أسماء مجهولة المعاني، كأنها أقسام وعزائم بترتيب خاص، لأنهم يخاطبون بها حاضراً، لاعتقادهم أن هذه الأثار إنما تصدر عن الجن، ويدعون في تلك الأقسام أنها تسخر ملائكة قاهرة للجن. وقد أورد الأبنستاني في رسالة اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجن أمثلة في الآيات، وجملة أعدادها بحروف الجمل وتقسيمات هذه الآيات والأعداد إلى جداول مناسبة لدعوة الملائكة الذين يسخرون الجان ليعود هؤلاء فيسخروا الطبيعة والناس في زعم أصحاب هذه الأرصاد والمفهوم من مؤلفات الأوروبيين في السحر والطلس أنهم نقلوا جميع هذه النفسيات واقتدوا بالشرقيين في الحكم عليها من الوجهة الدينية واتخذوا من عطارد كوكبا راعيا للسحر كأنه خليط من الرب اليوناني القديم والشيطان وجعلوه وليا للشطار والخبثاء وأدعياء النظم وأصحاب الخداع باللسن والخطابة وانتهى بهم الأمر إلى تحريم هذه المعارف السحرية جميعا وتقسيم المعارف كافة إلى قسمين قسم حلال وهو ما يشتغل به رجال الدين برخصة من الرؤساء وقسم حرام وهو كل ما عداه بلا استثناء لمداهب الفلسفة وتجارب العلوم الحديثة فدخل في عداد المعارف الشيطانية والسحر الممنوع كل علم يتولاه أناس من غير رجال الدين ولم يستثنى كذلك كل سحر يزعم أصحابه أنه من العزائم التي يستعينون فيها بالملائكة فقد شاع في تلك القرون أن الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية كما قال بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية لأن هؤلاء هم رسل قذبة فعلة ماكرون يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملك النور فليس عظيماً أن كل خدامه يغيرون شكلهم كخدام للبر واحترس أحبار الكنيسة من دعوى كل مدع ينسب إلى نفسه القدرة على مخاطبة الملائكة واستيحاء الغيب فعمت تحريم كل عزيمة من عزائم السحر وما إليه وكان القانون يعاقب على جريمة السحر بالموت إذا ثبت أن الساحر استخدم تناصم لإهلاك المسحور ثم صدر في إنجلترا قانون معدل له سنة 1603 يقضي بالموت على كل من يثبت عليه طعاط السحر ولول العلاج وشفاء الأمراض لأنه محالفة مع الشيطان وكل محالفة مع الشيطان خيانة لله وكانت إنجلترا مع هذه معدودة من البلاد التي لا تخضع كل الخضوع للسيطرة الكهنوتية ولم تعمل محاكم التفتيش فيها كما كانت تعمل في القارة الأوروبية حيث أحرقت النساء عقاباً على السحر وأحرق الأطفال لأنهم من ولد الشياطين وصدرت آخر هذه الأحكام في منتصف القرن الثامن عشر وكان بعضها مما صدر في الولايات المتحدة وانتهى القرن الثامن عشر. والرأي الغالب على أهل الغرب أن السحرة جميعا حلفاء الشيطان وأن من السحره كل من يروض الطبيعة بعلم غير العلوم التي يقرها الدينيون